أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي الهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي طيب, طيب هو الرب للذين يترجونه للناس التي تطلبه على الله أجعل امري الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد الجاعل المتواضعين في العلا المبتل أفكار المحتالين فلا تجري أيديهم قصدا المنجل بائس من السيف من فمهم ومن يد القوي فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاه ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلى هنا. انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه لم ترى عينه إلها غيرك يصنع لم ينتظره. لمن ينتظره We are